Book two Kaksikymmentä 20. Small talk yksi Muhadathatun kasira rakam waahed Muhadatha kasira rakam Koittakaa viihtyä Hudrahatak? <hud <rahehtak> Olkaa kuin kotonanne. Käytä. Käytä. Mitä Mitä te haluaisitte juoda? Mitä te haluaisit tehdä? Mitä te haluaisit tehdä? Mitä te <hib hudratak> <tashrab> <pidate> musiikista? أتحب الموسيقى. أتحب الموسيقى. من أبدن كلاسيكستا أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. انا أحب الموسيقى الكلاسيكية. تسع واتمن سيد هذه سدياتي. هنا سدياتي. سويت التقطت يوطن سويتinta. أتعزف على آلة موسيقية. على آلة موسيقية. من كيتراني. هذه قيثارتي هنا جيتاري لا ولتقطمي للغنّ. أتحب أن تغني. أتحب أن تغني. Onko teillä lapsia? Ää, onko Ää, onko onko teille kelp? onko teillä kissa? onko Tässä onko kirjani. هنا توجد كتب. هنا توجد كتبي من الون يوري تا كيريا. حاليا هذا الكتاب. أقرأ حاليا هذا الكتاب. ميتا تلو التميل ماذا تحب أن تقرأ؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ من التكتميل اللي أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ من التكتميل اللي هن أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ من التكتميل اللي هن Etu hibu entethäbä ilä daril oppira? Etu hibu entethäb ilä daril oppira? Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.